بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم أي هذا العذاب فالإشارة إلى العذاب وما هم فيه مما وعد به ونقول دوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم فهذا العذاب الذي أنتم فيه هذا بما قدمت أيديكم والذي قدمته الأيدي هو الكفر والطغيان والخطايا والذنوب الإجرام هذا قدمته الأيدي والأنفس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هذا العذاب الذي أنتم فيه إنما هو بسبب الخطايا والذنوب التي طرفتها الأيدي والأنفس وخص الأيدي هنا بالذكر ليدل على تولي الفعل ومباشرة الفعل لأن الفعل أحيانا يضاف لا لتولي هذا الشخص له وإنما لأمره به يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم، فهو أمر بهذا الفعل وأما أن يقال ذلك بما قدمت أيديكم فهذه العبارة لا تفيد إلا أنهم باشروا الفعل وقاموا به وتولوا هذا الفعل بأنفسهم ما أمر به بل تولوا بأنفسهم وباشروا بأنفسهم فأضاف الفعل للأيدي إشارة إلى هذا وخصف الأيدي بالذكر إشار إلى أنهم تولوا الفعل بأنفسهم وباشروه بأنفسهم لأن الفعل قد يضاف إلى الإنسان بمعنى أنه أمر به قد يضاف الفعل أحيانا الإنسان وما توله بنفسه بنا الأمير قصرا هذا أضاف الفعل إليه العرب وقالت العرب بنا الأمير قصرا وما توله بنفسه وإنما أمر به الفعل قد يضاف للشخص لمباشرته له وقد يضاف للشخص لأمره به وهنا قوله تعالى ذلك ما قدمت أيديكم أي أنهم باشروا هذا الفعل فلذلك أضافه إلى الأيدي وخصف الأيدي بالذكر لهذا الأمر ولهذه الإشارة إلى أنهم تولوا الفعل وباشرواه بأنفسهم الفعل يضاف إضافة التولي ويضاف إضافة أمر به وأن الله ليس من للعبيد أي هذا العذاب الذي حصل لكم إنما هو بسبب ذنوبكم وليس ظلما من الله جل وعلا وحاشاه أن الله يعذب أحدا من عباده من غير ما جرب هذا خلاف حكمة الله عدله جل وعلا وأن الله ليس بظلام العبيد، فما أنتم عليه من العذاب وما حصل لكم من النكال إنما هو بسبب ذنوب حصلت منكم والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه فيعدبه وليس في حق العذاب هذا خلاف حكمته جل وعلا فهو العدل سبحانه ومن صفاته أنه قاصد جل وعلا أنه مقصد سبحانه وتعالى أنه مقصد عادل وقاصد هو الجائر والله المستعان. قال رحمه الله ذلك أن يشارعنا أي شيء نعم لما تقدمنا العذاب يشارعنا العذاب ذلك العذاب بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فيعذب بغل ذنب نعم إن الله ليس بظلام للعبيد أي فيعذب بغير ذنب إنما هي أعمالكم أحسيها لكم فمن وجد خيرا فانيحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ينومن إلا نفسه إنما هو بسبب ذنوبك قال رحمه الله قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا أي في التوراة عهد إلينا أننا لا نؤمن لأحد وادع النبوة أو ادع الرسالة إلا بهذا البرهان وهذه العلامة إذا أتى بها آمننا به وإذا لم يأتي بها لا نؤمن به وهذا كله كذب هذا كله كذب يريدون التملص عن الانقياد والإدعان لهؤلاء الرسل ويريدون سحنقة الحق وهكذا أيضا يريدون التلبيس على الأتباع حتى لا يكونون يقدمون على هذا الشيء وهو التصديق بهذا النبي وهذا الرسول فقالوا نحن عندنا علامة ائتنا بهذه العلامة حتى نعلم أنك رسول هذه العلامة إنما هي كانت لمن كان قبل عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما عيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلهم معجزات أخرى ولهم دلائل أخرى تدل على نبوتهم وعلى صدقهم وأنهم مرسلون من عند الله ومن تقدم قبل عيسى كانت هذه علامته أنه تجمع القرابين وتجمع كذلك الغنائم من وجدت غنائم وتنزل النار من السماء تحرقها وهذا يدل على صدق نبوته على يدل على صدق نبوته هذا كان قبل عيسى وقبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن مما يستدل به على نبوة هذا النبي ورسالة هذا الرسول بهذه العلامة يؤتى بالقرابين ثم تنزل النار من السنة فتحرقها أما رسول الله وعيسى علاماتهم أخرى ودلائلهم أخرى تدل على صدقهم لكن هؤلاء يجلون التنبيس والتعمي على الأتباع حتى لا يصدقوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنوا به ويقول لين العلامة التي تقدمت الرسول ما معك هذه العلامة ولو شاء الله نجعلها نجعلها سبحانه لأنهم كلهم مشكة واحدة ولو شاء الله نجعل هذه العالم نبيين الذي لكن له معجزة أخرى أعظم من هذه ربما ولا شك أعظم من هذه القرآن أعظم من هذه كله أو أعظم من هذا كله الذي جاء به من سبقه لكن هذا الباطل يريدون يدخلون على الشخص الذي جاء بالخير وجاء بالحق مثل هذه الأشياء ما عندكذا لو كنت على حق لكن كذا لو كنت على حق لكان كذا وكل هذا الذي تأتي به من الخير هذا ما هو من الحق لكن ما فيه هذه العلامة فقط لو كنت على حق ونصيب ما كان كذا فنسى الله العائفة والسلامة فهؤلاء اليهود يقولون لنبينا هذا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ما معك هذا كله لأجل التملص وزع الناس وزعزعة الحق ويبعاد الناس عن الخير قال قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا الآية قال الكلبي نزلت في كعب ابن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب ابن, ووهب ابن يهودة وزيد ابن التابوت كلهم يهود وفنحاص ابن عازوراء وحيي بن أخطب رؤوس وصناديد الكفري في ذلك الوقت صناديد اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك قال فأنزل الله تعالى الذين قالوا أي سمع الله قول الذين قالوا ومحل الذين خفض ردا على الذين الأول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن وأقمياء وهكذا سمع قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا فالذين معطوف على الذين الأول الذي هو مجرور بإضافة قول إليه كل هذه ơi سمعها الله سبحانه وتعالى يسمع قائليها ويراقا ويكتب ذلك كله سبحانه سنكتب ما قالوا كل مقول مكتوب ومسلط على صاحبه سواء كان خيرا أو شرا وكل مقول مكتوب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فأقوال العباد محصنة ومكتوبة ومن يوم القيامة قال فأنزل الله الذين قالوا أي سمع الله قول الذين قالوا ومحل الذين خفض ردا أي عفنا على ما تقدم يرجع ما تقدم خفض ردا على الذين الأول إن الله عهد إلينا أي أمرنا وأوصانا في كتبه ألا نؤمن برسول أي لا نصدق برس لا نصدق رسولا أن لا نؤمن أي لا نصدق رسولا يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فيكون دليلا على صدقه وهذا كما سمعت كلب وإنما أراد ما تقدمت الإشارة إليه تعمي على الأتباع وهكذا يفون أهل الباطن يتوارثون هذه الشبه ويتورتون مثل هذه الأشياء لدفع الحق من قبل ومن بعد على هذا، فينظرون كما يقال نقطة ضعف إن وجدت، وإن الحين يختلقوها على أنها ضعف وهي ضعف، وما هو سبيل للطعن في الحق، ويظنونه سبيلا للطعن في الحق. قال والقربان كل ما يتقرب كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة. وصدقة وعمل صالح فعلان من القربة وزنه وزن فعلان من القربة فعندما نسأله قربان هذا إذا جرد من ال منصرف أو ممنوع من الصرف من هو نحو إذا رسل قربان إذا جرد من الأنف واللام يصرف أو يمنع من الصرف ولا تنسى أن الأنف واللام من الأسباب المانعة ممن Good من, من درسنا جرمية بس تُعفى أو كتاب أخينا مالك. من عند من؟ ابن درسوا ما شاء الله. هات يا سمايل. منصرف ليش منصرف؟ الالف والنون هذا هو من القربة. الالف والنون سعيدة تان. أمم؟ بس منصرف بالصميل. طيب منصرف يلا. أحسن تا منصرف. لأنه على وزن فعلان وليس على وزن فعلان وإنما الممنوع من الصرف هو فعلان فعل وأما قربان عريان هذه منصرفة أحسنته ليست ممنوع من الصرف قال فعلان من القربة وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل وكانوا إذا قربوا قربانا أو غلم غنيمة جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها دوي وخفيف هنا عندنا وهفيف الخفيف في نسخة وهفيف وح وحفيف حفيف المغفيف وحفيف فتأكله وتحرق ذلك الغربان وتلك الغنيمة فيكون ذلك علامة القبول وإذا لم يقبل بقيت على حالها فيكم الغلول قال لهم ذلك النبي ما أكلت النار قال فيكم الغلول فبحثوا وجدوا ما حصل وما أخبر به النبي فهذه كانت علامة على قبول القربان وعلى صدق هذا النبي عندهم أن أنه تأتي نار من السماء وتحرق هذه الغنائم فهذا يدل على أن هذه القرابين قد قبلت وأن هذا النبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى وهذه علامة قبل من كانت يانور يا كعلامة ذكرها التفسير، هذه العلامة تيان النار من السماء لعيسى أم لموسى ما قبل عيسى عليه الصلاة والسلام وما قبل نبينا كانت هذه عندهم في القرابين وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الغنائم تحل له وهذا من خصائصه وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي وهذا يدل على أن عيسى له نفس الحكم لكن ذكر تفسير أن تفسيرا عيسى ما كانت هذه العلامة فيه أنه يتدل على صدق هذه العلامة وإنما هذا فيما قبل عيسى وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد سمعت أنه ما في نار تأتي الغنائم تحرقها بل ينتفعون بها وحلت لنبينا صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم تحل أحد قبله فهذا من اكرام هذه الأمة أن الغنائم التي تجمع من الحروب تحل لهم ويقتسمونها ويتمتعون بها وهي من أعظم الأرسال وجعل رزقي تحت ظل رمحي وقال السدي إن الله تعالى أمر بني إسرائيل من جاءكم يزعم أنه رسول فلا تصدقوا حتى يأتيكم بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى المسيح فإذا, أتي فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهم يأتيان بغير قربان قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم قل يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود قال الله وما أكثر ما يرد الله سبحانه وتعالى هذه الأقوال الباطلة ويرد على المبطلين في كتابه فهذه من السنن العظيمة الرد على أهل الأهواء ورد على المبطلين ورد الأقوال الباطلة القرآن مني بهذا وبعض ورد أن يزعزع هذا الأصل الأصيل في دين الله سبحانه وتعالى الرد على المبطلين ويريدها مجمجة ويريدها خلطا وخبطا ولا يتميز المحق من الباطل ولا يتكلم في الناس طيب هذا قال قول باطل كيف ما يتكلم فيه ولا يبين حاله ولا يبين كذلك أيضا فساد قوله هذا لا يجوزه الله هذا رد للأدلة الذي يريد هذا المنهج العوج ويريد جعله أصلا أصيلا في دين الله هذا رد للأدلة وإن يسعى عليه العلمانيون يسعون للتعايش أهل العلمنة وكذا أيضاً العلماء هم يسعون جادين العلماء أكثر للتعايش فيما بين الناس وأنا المجتمع شيء واحد لا أحد ينكر على أحد كلهم سواء حسّن الله ونعم الوكيل هذا في إبطال شعيرة عظيمة قام عليها دين الله وهي الأمر المعروف أنه عن المنكر والنصح لدين الله قال قل يا محمد قد جاءكم مها معشر اليهود رسل من قبلي هذا رد عظيم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان أي بالذي قلتم من هذا الأمر الذي ذكرتموه وهو أن النار تنزل قد جاءت رسل قتلتموهم وكذبتموهم بالبينات وأيضا بما أن الله عهد إلينا هذا العهد ليش قتلتموهم مهما أتوا بهذه العلامة الظاهرة البينة التي تحملكم على الإيمان فلما قتلتموهم ولما كذبتموهم فريق تقتلون وفريقا فريقاً كذبتم وفريقا تقتلون فلما فهم أصحاب أهواء ولو أتيتهم أتيتهم بكل آية ما هم حول الإيمان وإنما هي هوى أو إنما هو هوى فهذا رد مفحم جدا فتلك الرسل لماذا كذبوا مع ما جاءوا به بالبينات ومع ما جاءوا به بخصوص الآية هذه وبالذي قلتم فلماذا قتلتموهم وكذبتموهم إذن مثل هوى ما أعظم ردود القرآن الله ما أعظمها قل يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود رسلوا من قبلي بالبينات أي الدلائل الواضحات وبالذي قلتم وهم ما زعمتم من تقريب القربان وإتيان النار من السماء الحارقة له وبالذي قلتم من القربان فلما قتلتموهم وهذا استفهام كاري فلما قتلتموهم استفهام كاري فلما قتلتموهم يعني زكريا ويحيى وسائر من قتلتم وسائر من قتلوا من الأنبياء وأراد بذلك أسلافهم وإنما خاطبوا بهذا الخطاب لأنهم رضوا أو رضوا كمسيئين لأنهم رضوا بهذه الجرائم وما على أسلافهم يعني الزكريا وإيحيا والسائر من قتلوا من الأنبياء وأراد بذلك أسلافهم فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم من القائل من القائل وإيش القائل رفعت يدك القرطبي ايش قال الرضا بالمعصية معصية الرضا بالمعصية معصية قال القرطبي رحمه الله تعالوا هذه مسألة عظمة وهي مسألة الرضا بالمعصية معصية قال قوله تعالى فلم قتلتمهم يعني زكريا ويحيى وسائر من قتلوا من الأنبياء وراد بذلك أسلافهم فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم إن كنتم صادقين أنتم كذابين ما أنتم حاول إذعان الحق والاستسلام وإنما تأتون مثل الشواه لزعزعات الخير بس فقط وتشكيك الناس ولم أنتم حاول الحق فهذا كيف تردوا عليه هذا الآن هذا الرد كيف تردون على هذا الواقع فيكم؟ ما يستطيعون يتخلصون منه أبداً ما معهم حجة؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم نبيه كيف يرد على هؤلاء أهل الأهواء؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً. قال قوله إن كنتم صادقين معناه تكذيبهم مع علمهم بصدقهم. كقتل أب قيم، كقتل آبائهم الأنبياء مع الاتيان بالقربان والمعجزات، ثم قال معزيا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنك الدوقة سيأتي. الكلام عليه إن شاء الله في وقت آخر. حاصل استفدنا، أسلوبا عظيما في الرد، وهكذا استفدنا علامة جلية في أهل الباطل قديما وحديثا. فإنهم يلتميسون مثل هذه الشبه لزعزعة الحق وتشكيك الناس فيه واستفدنا أصلا أصيلا من أصول هذا الدين تزييف أقوال الموطنين والرد عليهم والذي يشكك بهذا الأصل هذا يشكك بالقرآن القرآن مني بهذا الأصل الأصيل بيان زيف أقوال الموطنين والرد عليهم وهكذا استفدنا فائدة وهي قوله بما قدمت أيديكم أن الفعل قد يضاف إلى الشخص باعتبار أنه مباشر وقد يضاف إلى الشخص باعتبار أنه آمر فإذا قيل بما قدمت أيديكم فهذه إشارة إلى أنه باشر الفعل وأنه فعل هذا الفعل بنفسه وتولى هذا الفعل بنفسه وليس آمرا به من المعلوم أن التخصيص العام في بعض أفراد يحتاج إلى دليل واضح سواء ما دليل مخصص عموم حديث وائل الدليل ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه يضع يمنع أن يسرق قبل الركوع يضع يمنع أن يسرق قبل الركوع هذا الفلاق يحمل على هذا التقييد يحمل على هذا التقييد الذي في حديث وائل أنه لا يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم قبض بيمينه على شماله هذا يحمل على ما قبل الركوع للأدلة التي جاءت في الهيئة هذه بنفسها قبل الركوع فهذا الإطلاق يحمل على أنه رآه قبل ركوعه عند جماعة من أهل العلم وليس المقصود الإطلاق أنه رآه كلما كان قائما رآه على هذا وإنما رآه في حالة قيام معين قيام قبل الركوع هكذا حمله بعضهم وإن الحديث محتمل جدا ما ذهب ذهبينه هؤلاء الذين يقولون بالإطلاق في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع يقبض باليمنى عن النسرة وهو من أقوى أدلتهم الحق لكن أولئك خصصوا بالأدلة التي جاءت قبل الركوع جاءت قبل الركوع وبعد تكبيرت الإحرام أنه يضع اليمنى عن النسرة فهذا الإطلاق قيدوا بذلك أن ذلك بعض الشيوخ الشيخي يقول أقرب قولهم أقرب إلى الصواب ومع أنه ما يعمل به ولكن يقول قولهم أقرب إلى الصواب صحيح حديث وإن أقوى ما يكون في الدلال على ما ذهب إليه والله أعلم لكن مثل هذه المسألة تحتاج إلى دليل من هذا لأنها صلاة تكرر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما في واحد ينصف ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركوعه وضع اليمنى على الإسراء بحيث يأتي بثنصيص مثل هذا وهم شاهدوا ونقلوا أدق من هذه المسألة أدق منها في صلاته نقلوها وما نقلوا لنا مثل هذه المسألة والأمر كما سمعتها أحسن وأعدل الأقوال التخيير أن الإنسان خير بين أن يضم وبين أن يرسل بعد الركوع وأما قبل الركوع فليس له أن يرسل ليس له أن يرسل هذا خلاف السنة قال أريد أن أذهب شرما هل أذنني ما أذن لك ولا لغيرك أن يذهب كثرة الرحلات إلى شرما فلا أذن لأحد ولا يذهب أحد اینا همه سبحانه اللہ هم الله